حضرتك وتطبيقوها لما تيجي تسوق البحث العلمي اللي بتعملوا بحث علمي في رابعه لازم توجهوا للكوز والمجموعات تعملوا بحث فالمحاضرات هذه ممكن تكون مملة شويه بس قيمتها في كتابه البحث العلمي والرسائل البحث, البحث العلمي جزء من حياتك كطالب انت تعتبر ساينتست فلازم تعمل بحث علمي طول ما انت بتشتغل تتطور من نفسك، من نفسك، تتطور من نفسك، تتطور من شيء أساسي في السايد بسط اللي هم في المكتبارات، في الطلب، كلهم نازم يعملوا بحث العلمي حتى أنهم يطوروا من الحاجة اللي هم شغالين فيها نتكلم عن شيئين إيتكس والبلاجرزي عن إيتكس، رجلية هنشوف فيديو وبعد هنا أسألكم لكي من هذا الفيديو أولاً شكراً لدينا شكراً بشأنه إثيكس خلاقية رجعنا الجوالات إثيكس خلاقية خلاقية خلاقية إيش؟ أخلاقية إثيكس في سائنس يعني خلاقية في إيش؟ <تصفيق> عمي <عن> <تصفيق> <عن مي. تصفيق> <مي أو> <تصفيق> خلاقية أرنم بس إذا أخلاقية اللي نستخدمها لما نيجي نعمل إيش؟ ريسرش <تصفيق> نشوف الفيديو اه يمكن اصور شويه ما في رابط التيك توك بس انا راح احط الترجمه تحت ترى السبتاي يا شباب كان عند سؤال ثاني بس قال بس قال تحت المعلومات قالوا فاص صوته ليس تحت المعلومات تحت المعلومات قال لازم تكون دقيق اي مشكله هذه كلها حكيتك بالاختبار موضوع ايثكس تكون يعني, يعني انا فيه كثير في الفيديو هذا تعتقدوا عنه هجيكم واسموني ايب؟ وفكت الساعدات معكش حيكون ديسكشن وبناء على انتم متجاوبوا ونقرائفكم حالي المزاكنة حدثة فايش هي المسكونتكت المسكونتكت هي الباد براكتس في المسكونتكت اللي ذكرت يجب مصادر دون مدكور إذا بحث ما يدون مدكور المراجعة وما يلاعب حقوق طيب هذي واحدة من الأشياء هذي اللي هي إيش؟ إيش تسمى هذي هذي شي؟ لا بلاجرزي. بلاجرزي. لا أجلسة لا أجلسة لا يأخذ المصادر بلاجر. طيب هذي بر... ما... ما ذكرت الفيديو بس هذي الأشياء اللي هيتكلم عنها في الأجلس لما الأشياء اللي قالتها فيديو ما كنتوا مركزين؟ هذه بعده <تصفيق> تصاعده <تصفيق> النار، امم؟ فاضي فيديو ترى في ناس محد فيهم ولا حاجه. هذا طشاع، ترته واضح الكرامات النموذج في التجربه. هذه فايده خليني اعمل نغير النتائج، نحط هذه النتائج في رقم سوي التجربه parece uma falsificação publication of the reason and the misconduct misconduct procedure okay twafia taniya dikr tabidna telemanat usit igru anno sa hatkalam anno lyom sa report usit اللي عارف يرفع ايدك. كم منكم قد عمل असाينمنت وكتب بحث؟ كتبتوا بحث خلال سنوات؟ ايوه. كتبتوا؟ كلكم كتبتوا؟ ايوه. بنفسكم؟ ولا كوبي بيست؟ لا قال لكم انه هذا غلط؟ لا. هذا رد على حضرتك لكم الحين ما هو اي بحث بعد كده يكتب منك كوبي بيست انه زي ما حنشوف البخور بحث اللي كوبي بيست يعني اقل عقاب اللي تخصصوا اذا فعلته التخص فاضل <تجربة grade> يعني ساعتها بيتهاوتجن البحث دي بحيث اني اتراجع فوق درس فاضل والله يا جاد قلت لك هنشوف ايش اللي عني ايش البلاجرزم ولا? قانون البلاجرزم. بتاعيكو. بتاعيكو. بتاعيكو ممكن هيتكرر اشياء كتيرة هتكون بكرر المعضرة. بس هباعكم كيف هو مصموط. ايش هو البلاجرزم? هستنع لبكات متفاعدات. او هو هو البلاجرزم وهو روحة مهمة. وبالتالي هنتكلم بشكل مبسط عن البلاجرزم بشكل مبسط. بعد المعاقعة بشيء البلاجرزم. بحاجة ما تستخدمون يا دكتور الله. يستخدمها مثلا او الـ According to many, to, to this website, many people think is copying another word or borrowing someone else's original idea. But the term copying and borrowing can describe the series of the opacists. Yani, copy paste. But, can be like to the like this. According to, very uh dictionary. Like this need to stay and pass up the ideas or words of another as one one's own. To use another production without really creating the source. It's source, <laughs> to present a new idea and uh, or products derived from existing sources. You take uh card from published paper and you say that the first time you think about it and you don't think about it. In another word, plagiarism is an art of fraud. It involves stealing someone else's work and lying about it. then we have two things in يعتبر احتيال احتيال للفيتاو ااا لوك حق سام 1 كده الاستراتيجيه دي تقول انه هذا البورب تبع كده انت اللي عامله اخذت كلمتين كامل كلمتين في في اللي طيب ايش القانون ايش, إيش القانون في بلاكست قاعد ده دول منها Turning in someone else's world, as your own, as you are Copying words or ideas from someone else without giving a credit. Without giving a credit means without giving the source, as your Quotation, quotation mark. تيس تيسمر عادي لما تاخذ الكلام زي ما هو لازم تحط تيسمر وتحط اذا ما حطيتها بتوزع برضو بيرتكمين انت لازم تكون الصوصي ده غاز في فيه كده مضبوط ارتيكلز ولا بابليس في ليغراموزبوط وتفهم يعني لو كتبت معلومات عن الاريكله ولا الكتاب هذا برضو يعتبر ايش Yeah, it is. Changing the world but copying the sentence structure of a source without giving the trade. a but the source. Copying so many words or ideas from a source that make it the majority of the of the world whether you wrote the original work uh, whether you give a credit or not. الكلمات تكتور غيرها أحطوا لمرجع تبعوه لما غير الكلمات أكتب الطريق التي تعلم وأكتب لازم تكتب المرجع, المرجع. المعنى أنك غيرت الكلمات من خلاص أيو أيو أنك إنت بس بدون نقصتها حاجة إنت اخترعتها إنت فكرت فيها كتبتها بدون ما ترجع لشيء هذا تكتبها بدون ريفرنس بس غالباً نحن نقرأ و صح نقرأ و نأخذ أفكار و فلما نتقرأ و تأخذ الأفكار هذا اييه <سؤال> هذه افكار الاسياج من مكاليف <تكتب> حتى لو كتبته بطريقتك لازم تكتب ايش <سؤال> الريفرنس والسورس في الاخير لازم ومعناته انك تكتب الريفرنس معناته انه, انه هذا يدعم بحثك والجلاكس تكتب الريفرنس عرفت انت مطالب هذا يقوي بحثك تفضل ما كده البحث كله هيكون رصاد ما حزبط خصوصا لو كان او انتدكشن كله بيكون مصادر بأنه يأشياء وغير يبتشف الزمان ويتبتشفها إلا زيك تفت حاجة حاجة تفتشفها اللي حيكون إضافة لي في التسكيش عندما يتقال للدراسات ومع ذلك تفتل مراجع الدراسات بعد أن تقال إنت دراسة حاجة تفتل إنت رأيي في, حفيت بيطلق. حفيت بيطلق. حفيت بيطلق. حفيت بيطلق. في الدراسة إنت هذا على الحاجة لكلام هذا حاجة لكلام ما حاجة لكلام حتى إن هذه لاستفتل حاجة لتفتل رأيي في الدراسة ما تعمل لازم البروتوجيكس ده لازم اي نقطه اذكر المهم كيف راجع ان كل المعلومات خاصه بيها مرتبطه وتشترك فيها اما اذا حبيت مثلا تستخدم طاقه كده كل كلمه فيها فكره المعلومه تمام هو راس كله راجع ابتدت بتبت دور الاسباب كده اكتب ونرجع اللي اخذتها من مرجع واحد وهو مجموعة مرجعين ثلاثة مثلا قيب بكتيري رفعيين من ثلاثة مراجع ولخصت الكلام من ثلاثة مراجع من كل واحد من, مثلاً من كل مثلا عندك أربعة جمهة في البراقراف أخذت أربعة جمهة من كل مرجع وفي الخيش تفطها لأربعة مراجع مع بعض بين درس عادة تتير تشتغل على بحثة هتسوي حاجة صح هتسوي شيء من فروض تسويه حتى لو سويت حاجة أريد أن أشتغلتها بيدك لما تسوي هذا الشيء، ستكتب عنها بطريقة وما يحتاج تسقط رفلس، لكن هذا الشغل الذي تعمل بديت دراسة لكن في أي دراسة التي تتكلم عنها، لازم في البداية تقدمها تقدمها، ستكتب على الدراسات السابقة، المعلومات الموجودة في السابق تحطها في البداية، وبعدها تبدأ أنت توصل إلى النقطة التي تستهل عليها تبدأ من حاجة كبيرة، تبدأ تصبت، تصبت، تصبت المقدمه اللي هي ما توصل النقطه اللي انت بتشتغل عليها انه لا حد عليها قبل كده مثلا او تحتاج معلومات جديده عشان كده بتعمل ايه في هذا البحث البحث هو احنا شو بنعمل البحث حنقول لازم نعمل بحث عشان توصل شيء بنوصل اشياء جديده عشان يكون في نقطه احنا ما احنا عارفين هل هي مثلا صحيحه او خاطئه يكون عندنا فرضيه ونحاول نثبت عليها هي صحيحه او خاطئه فاحنا نعمل بحث ونتكد بهذا الشيء سواء كان بحث نظري بحث كله نصف فكرة يعني. يحاول يوصل لإجابة في نقطة معينة. واضح? واضح? طيب. هذي لواء حجامات السعودية. لواء حجامات السعودية. لواء حجامات ممكن ينسى؟ طبعا يتمد على حسب كيف يلازم. طبعا أول شيء زي ما قلت لكم ومفروض. صفر تاخد صفر في الدار الصعي مثل انت عملته او في المادة تاخد صفر الاول شيء دور يا شباب اللي عنده اي هذه الصفر هذه بحث ماليستير عندك ممكن ماليستير كله ماليستير بوكالوريس دكتور اي حاجة في الجامعة <تصفيق> ممكن توصل الفصل من الجامعة فصل الفصل للفصل إلى الجامعة طي القيد لفصل أو أكثر الواقف عن الدراسة من الفصل أو أكثر الاندار الرسل الفخدان احترام الأساسة والطلاب الآخرين يعادل كتابة الواجبات السابقة طبعا الرسوف الواجب المقدمة الرسوف المقرر طبعا إذا كان جزء من المقرر الآخر القيد المقرر هذه العواقف ممكن كلها تصير بس هذا هو النظام. هذا في الجامعة السعودية في, في الجامعة اللي بره. معهل الأسد فيه تسافر كثير في الدنيا. هنا في الجامعة كلها في السعودية. فيه تسافر هذا. النظام اللي بيجي هذا هو النظام. هذا النظام موجود في اللواعي. بس سمحت. تتكلم أطلع بره. بأي. فلا تقولوا ما أحد يتكلمكم وقال لكم إيش عواقب البلاجلزم الكوبية أم بيستي ما تعرف إذا هذا الشغل التي عملتها البلاجلزم أو لا أسأل مشكلة ما عرفت أسأل أي حد من أعضائي ما عرفت أولو تعالى سأني أنا لكم محاضرة لا تكون متأكد ما يشاهد كتبتم هيكون البلاجلزم واضح؟ في أي سؤال؟ فأجي أناقش السنة نهاية السنة ويجدون أن يكون هناك ملاجزة. بسيطة أن تكونت بسيطة لكتبها في ملاجزة. مرة بسيطة. آه. تكتب جملة بقوكي التي كتبتها. تكتبها ويقوم بقوكي. يعني تتكلم بقوكي الذي هو أبصد يحرك بعض. الشيء الثاني هو اسلوب الكتاب. كل مجموعة كتبتها. يمكن جملة أو جملة أو جملة أو جملة. تكون هناك أخبار. أنا ما كتبت بلد و بلد راح أكون فيها أكثر راح أمديك كتابة أربع صفحات ما فيها ولا غلطة والإنجليش فيها حق مثلا المسؤول في في الولايات المنطقة في لندن يعني مرة باين تصفيق هم؟ كن أربع واحد برضو ما توصل ما توصل للجميع ما توصل لنفس ما توصل لنفس الكلام المخطوب المكان ثاني يعني في نسبة،, نسبة مقررة يمكن أن تختلف من جامعة إلى جامعة 20% يمكن يكون هناك تشابه بين كبير مصر ولكن يكون 100% أو 50% نفس الكلمة نفس الجمل نفس البراغراف الكامل نفسه نفسه كومي و بس و بلا عشان أطبع في هذه الحالة، أنت راجع كل سؤال يعني... راجع كل سؤال يوشتن ايه تراجع هو وصل من المهامة الوشتر في الوحيد تلك يقول لك هذا سفر لهذا غضب اي حاجة انت متكب منها ما انت عارف فانا تقول انا سويت كده, كده. اذا صحيح اذا بلاجيريزم كيف اذا بلاجيريزم كيف انا اتفاده فمهم الجميع يعرف اللي ممكن يسأل لانه حنحط صراحة اللي شفنا فيه بلاجيريزم هياخد صفر هذا اقل شيء حنسويه هياخد صفر في البحث اللي هي عشر ساعة هياخد صفر ما عارفيني شاني عشر عشر الساعة ليس صح ما أو تريد المال في سنه في طب هنتكلم احنا دحين على بعض الاشياء اللي كيف ممكن تكون عندك في ممكن تكون عن قصد ممكن تكون بدون قصد هي ديبريت بروجكت بدون قصد ولا ديبريت غير قصد ولا اللي هي بدون قصد طيب الديبريت اللي تكتب بنفس ما قلنا تعمل بنتاخد بنفس نسبته بنعرف في نفس الكلام بتحطه من الخطا يريفرنس بتعمل كوبي وبست من رايت المواقفه ومن عندك كوتو من رايت البيانات اللي بتجمع معلومات وتحطها زي ما هي هذا كله انك تتعامل مع البلاجرزم بس انه تعملها يعني بتعملها باي بار بار بار بار بار بار في صراحه كده هو ضواري دولو دي او باور جيت بيبر وهاي بس على زي ما هي زي ما هي على شغلك هذا تتعامل طيب لك اللي ممكن يعني كتيره فوق في انك انت ما تعرف كيف تسوي سايتيشن بروبر سايتيشن ايش يعني سايتيشن امم ترتب الكلمه والجمله في لا سايتيشن دول كتابه المصدر انك انت ما تعرف كيف تكتب المصدر تاخذ معلومه من المصدر كيف تكتبه كيف تكتبه المصدر انا لازم تكتبه ا لوطهيم بقى تتعلم منك كتير ان الامه بتاعك كيف تعمله بارافرايز وراسايز يعني بتوادله انجليزي ولا عربي فاي اي شخصه هذه هذه من اربع صفحات طيب انت رودكشن اربع ايش لو اطلب لكم الكومون بالمختبرات ها يتخصص هناك بسبب الكتبيتي هون بتكتب اللي بعده اللي, اللي بعده وتكوز انفيكشن على كل هذا كله مع الاستاذ المصادر بتاخذ هذا الكلام المصادر لازم تكتبه بطريقه بطريقه اذا اخذت هذه الماديه والجمل كلها لازم تحط كوتيش مارك بس في الساينس نحن ما بنستخدم كوتيش مارك بنستخدم كوتيش مارك كثير في الادب بالنسبه للماده بتغير كثير لان هي جمله ادبيه جمله بتدي معنى مثلا ايه لما توصف المعنى ده هو وصفه بافضل طريقه في الساينس بتكون مره قليله يعني غالبا غالبا يمكن 3 4 جمل بتكون في كل اذا في بحث الواحد فما بنحط الكوتيشن مارك بتاخده زي ما هو مره قليل في السعيس. وحتى في الـ في البحث كل ما تيجي تاكوتيشن مارك ايش يصير بالضبط ايه ده لا نقول خط الرئيس في الكولج بنتظر مثلا كلمه اي او جروب اتفورد هذه الفاكس حقيقه يعني هي محتاجه اكتب ملخص في هذه الخط سريز هذه الفاكس انا بتكلم عن بس انك مو تكتب باراجراف كامل تاخذ زي ما تقول هذه فاكس انت تتواصل كيف تبغى هذه الفاكس تكتبه بطريقتك كيف تكتبه بس يعني زي مثلا يقول لي اذا كان ممكن تكتب كيف حتكتبه seferbenar number je au hotta od دي و ثاني ممكن تعمليها زي كده لازم تحط المرجع قدامك رجو يا شباب شباب كده؟ كده لا لا لا انت حتحط المرجع في الاخير المرجع. لازم تحط المرجع المرجع لازم يتحط من تحت تفضل فاينل تكتب جملة ممكن نبعثها خليها هذه الباراغراف كامل المرجع في مجر. نهايه الباراغراف بس هو الشيء المفضل بالباراجراف دايما الباراجراف ايش بايتن باراجرافه الباراجرافه انه في كل باراجراف المفروض تتكلم على ايش على نقطه نقطه معينه اذا حتبدا في نقطة جديدة تبدا ايش باراجراف جديد مو لا تتكلم على نقطه بعدين عشان تفصلهم كده زي يعني تسوي الشكل الحلو تفصل نفس النقطه على باراجرافين لا كل باراجراف حيكون المفروض يتكلم على نقطه معينه خلاص من هذه حتتكلم على نقطه جديد هذا يسوي باراجرافه ويفضل اذا تكلم على النقطة. بتقدر تاخذ واحد تروح تكتب مثلا اربع جمل وتحط ريفرنس 1 نفترض انك بتجي بس تحاول توقف مثلا كتبت جمله والمرجع هناك خلاص بعد نهايه الجمله دي تحط المرجع هذا الجمله الثانيه بالمرجع الثاني بعد نهايه الجمله, بعد نهاية الجملة فلازم تبين كل وقالك ايش قال? لا تخنوق لا تخنوق مراهنة اذا في نفس الجملة دخلت فكرتين للمصدرين المهتمين. بحث مش تخرج وانا من عندي ولا ولا هدورة على اشياء او. حيث امد اكي حصويت بحي. يعني بعض الالحاد اا اا كي تسموها? تكون ريفيو. تكتب ريفيو. هذي كلها ما حتي بول شي لها. مثلا الموضوع معين. تراجع انا قاعد بجمع النشر في خلال العشر سنوات الماضيه بتجمعهم وبلخصهم ما في هيك كذا ما ممكن تكتب استنتاج او حاجه حيكون شيء بسيط من علي راح تعمليه في النهايه ممكن او اقتراح انه تصير دراسات زياده للقطاع معين وخلص اذا سويت بحث عملي هذا حيكون طبعا دوسيه في البدايه بتسوي برضه نفس الشيء اللي بتتشرف اليوم تجيب دراسات قديمه اللي صارت او دراسات اللي اوлена لما تدرس نفس الموضوع رح تبدا الشغل اكيد كيف, كيف سويت هذا كله حيكون كتابة النتائج اللي طلعت كله حيكون كتابة كثير ما تحتاج خط الاسر اس ما تحتاج الكونكلوجن في النهايه والبستراك كله حيكون كتابة ما تحتاج خط طب صباح صباح بدو قول له ده افضل 600 اندف في ذا إن سيك المرجع اسم المرجع بالاساسه الفكره هي اللي توضح لازم زي انت متكئ ذلك انت تكتب ان هذا اندف في منطقه صح كده اذا ما حطيت مرجع خلاص طيب تقول مثلا الشخص فلان قال كده قبل الجمله وبعدين تقول انت رايك او ايش تقول في الفكره دي لازم تكون متاكد ان الفكره فكره, فكرة تبعك دي ومحاله وحده ماليه كده تخش فيه معارض كنت خريص في طريقه ديتا كده فاذا ما انت محتار فقط مرجع حاول تتعدي مرجع دخلت منه الافكار الغريبه من فكرتك وحط المرجع طيب عارف ممكن يا شباب هل أخذ المراجع اللي هم أخذوا مننا أو أخذوا نفس المتجحة؟ أخذ لا، أخذ المراجع اللي هم أخذوا مننا، ما تجيب دحين مثلا بحث، أنا إليكوا بأكثر بأي لوري <تصفيق> الزملاء أكثر وبحث إليكوا بأكثر مرة ممتازة أخذت البحث، نفسه قاعدت أنت، موتوا يقولوا حتى قاعدتك تفتب بطريقة هذا غلط، لازم ترجع إلى المراجع الأساسية ترجع إلى المراجع الأساسية، أكي؟ خصوصاً أنه بحثهم مو فاقلش بوها معروف لو نشرت بيبر يعني ما تقدر تاخذ منها في مصدر. بس دائما حاول ترجع للمصادر الاساسيه ما تستخدمها كمرجع ما تستخدمها كمرجع لا استخدمها كتشوف كيف كيف كتبوا كيف الطريقه اللي هارد بس ما تستخدمها كمرجع لا تستخدمها تشوف المعلومه اللي هم اخذوها من فين ترجع للمراجع عمر طيب طيب كيف تتكلم <تصفيق> عن التايب بروجريس هي انا مثلا اما بقى بتحط السورس سورس نوت عندنا عده المواقع الجوست رايتر اللي هو بينقول زي ما قلنا بينقول وورد تو وورد البروتوكول زي ما هي دي كلها الكتاب بيحط السورس لكم الانواع او ممكن ايش الطرق اللي ممكن تعتمدوا الدرايليز ده ديكس سورس البروتو البروتو اللي بتاخد الدفرنس سورس وبتحط كانه هو مع حد سواء قبل كده هذا كله جاهز الف الكور ديسكايب اللي تغير فيه شويه كانه مختلف على الجورج ده وهذا غلط غلطتين او شيء زي ما هو هو انت فيه بس شويه الغلط الثاني اللي انا عملت سايز سورس الليبر اوف نيزس بتاخد سووا الناس سووا قبل كده بحث نفس البحث نقول هذا شغل خلاص هم سووا نفس بس في تطور العام كتب بحث عن الهليكوباكتر طيب حسنا قلت لك عن الهليكوباكتر زي جبت البحث نفس سمي يعتبر هذا ملاتي لزم لا تجلس ممل لا حقك ما في صحه هذا يعتبر برضو نوع من انواع المجاز المفروض ترجع تكتبه مره ثانيه تقرا تكتبه مره <تانا. تصفيق> راح يكون في تشابك بالمعلومات في تشابه معليش في تشابه وهذه لما يكون في تشابه يشيك عليه عن طريق المواقع ياخذوه بعين الاعتبار انه هذا هيك شغلك ثابت انه شغلك شبه اللي ساه مع شغلك بس انه برضو يعتبر من الباد الباد براكتس ولا الباد مسكونداكت في ريسيرش بنتاخذ شغل سابق انت كتبته بالكتاب تخيل هو نشر بحث عن جيكو بحث عن جيكو باكتيريل و فيليستومك مثلا طيب سوى بحث ثاني جيكو باكتيريل ميلوري في, في, في اجزاء متشابهه بين البحثين المفروض ما ياخذ من الجزء البحث اللي سواه البراكتس الجديد زي ما هو على كل مطياق لازم يكتب بطريقه ثانيه بطريقه مختلفه ياخذ المعلومات منها معليش بس يكتب بطريقه ثانيه ما يعمل لها كوبي وبيست لازم يكتب بطريقه او ياخذ ويعمل لها ريزي ويحطها في سورس مو يقول انه هذا لا خلاص بحثي نحتاج نحط السورس لا حتى لو بحثك لازم تحط السورس لازم تحط السورس اللي تختار موضوع البحث أو تختار البحث ااا على الحساب ولا الموضوع على الكلية دحين بس في السنه دي هتنزل لك الموضوعات تختارها الوقت الدكتور بحيث موضوعات وانت تختارها تختار. انا حصلت يعني اي بروبيو يعني بره يكون جورنال كلب جورنال كلب انك تاخد مجموعه بيبر وانت تقيم البيبر بتاعتها تقيم الباب لنفسي حد دلالة مرحة بس مرة هتكتبوا حاجة يعني مو معلته ما هتكتبوا هتكتبوا شيء اللي تاخد بتعمل, بتعمل كريتيت للباب تقييم للباب هتجيب الباب وتعمل لها تقييم هل هات الباب كوي سرعة فمرحها لي وطر مشهر مشهر خطوة منتلشان ممكن تطالع عليها مشهر مشهر مشهر كيف الطريقة تهلا مشهر مثلنا على البيض تطور في البرمجه واضح يا شباب هذه لما البيبروم يريد كراص صوص لما نحط لما نحط السورس ايش الحالات اللي ممكن تيوقعك بالالجوريزم لما نحط السورس طيب غير الفكره غير الفكره طيب غير الفكره هي كل حد يجينا هنا شيء ذكرناه سابقا اسمه مهمه يا شباب حتى لو بنكرر بعض الاشياء ترى مهم انك تفهموا ايش هو الالجوريزم وايش الحالات how to avoid. مهم جدا جدا جدا. ما بقى اجي احد مرتان اللي بقى يلو كده. الاقي ناجل زي ما هو تحت. او حتى بارغراف تاني. كل هادي ما يبقوا بتعملوه. طيب? هلكم ما حيتعلموا حاجة. النادي ما حيتعلموا بيش. حتى لو وجهتوا صعوبة في البرابراز انا عارف كنت وجهوا صعوبة في الانجليزي. كلنا وجهنا صعوبة في البداية. بس انهم يتعلم. حتى لو يتعلموا حتى لو كتبتوا. تقطع واحده بنفسه فمتستغربوا وانت بتعملوا الكويز انا هحطه بره بس الجو ده كوم انتوا بتعملوا بس حطوا روفي على القطعه قائله ابو مشكله حاجه هنا بتعلق كل حتى في ده طيب ضروري انك تكتب التيك توك ال ال كروميشر تبع السورس تعرفوا كيف انا هحكي لكم انا كيف تكتبوا الريفرنس الصحيح زي ما قلت لكم على نورة الثانية لازم تكتب كلمصدوق تجرب كتاب مصدوق ما تكتب حاجة ما يموجود أو غلط هذه برضو نوع من واحد بلاجرزم وعلى زي ما قلت لكم أن تحط الصورس وتنسى تحط البيتش المارك خبر ايش؟ بلاجرزم هنا فيه اندرمت المنمى المرة هو حيانة الانبعض بكتر يعمل بردكيسيوك كل شي بس ياخد في كل بابر تكون فيه مدينة هو الاناليسيسي الارجومات اللي هو بين الموضيثين هادي يشوف الدراسة هادي صحيح هادي دراسة هادي قاطرة فيتاخد الاناليسيسيوك عمي اللي بردكيسيوك بس تاخد الاناليسيس والارجومات زي ما هو وهذا لا، هذا اعتبر غرق لازم تحطي انت رأيه وتفتهم الارجومات بيو سيحلل الانت شو صلوه ليت البحث انت عملته مو تعمل بحث تسوي التحليل تسوي الجداوي حق وكل شيء عالت تاخل تحليل حق بحث تاني لازمين تتحليل النتائج من, من وجهة نظرة ينسى كباح طيح انا اتكلم عن مثال لحين أعطيكم بعض العمثلة كنتوا درون هذا بلاي ولا لا خيب؟ طيب هادي كل ما من <البيتار. تصفيق> الكتاب <تصفيق> من الكتاب <دولي شبار. تصفيق> من الكتاب القصه هي هو شباب القصه سيريس الدكتور سويس اسم الكتاب جرين اكس ال بي طيب <تصفيق> هنستخدم الستايل اي بي اي طبعا بتاع الستايل على تبع الجرين سيبلت <تصفيق> هنكتب جمله نفس الجمله هذه اللي تبعتنا في البحث تبعنا اخذناها زي ما هي من البيبل طب بس يا حبايبي حتة كده عادي ارتب الاجهزه خدناها زي ما هي حطيناها في هذا الكره عادي نرتب لا هي فاضي لا خلاص ena ex akhod ti hada jawab tani et el taret et yta btaqdar هادي بتاعه بروجريس مول لا ايه شباب قصوري تشاو داش يعني زياده يعني زياده لازم نحط المصدر لازم نحط <تصفيق> 44 من هذا ارتيكل ومن هذا كوكس طب يعتبر ايش؟ لا ديريس لا ديريس لا كل واحد يقدم محاضره يا شباب قدم المحاضره وخسره هذا انتركتيف سيستم انتركتيف سيستم على الكمبيوتر كيفون عليه هذا شكله المحاضره بس يديك بتقدر تشمها ليه؟ ليش بتقدر بتقدر طيب اول حاجه الرساله الرساله عباره عن فايلا جاهز واي اكونه نفسها اختر الروتيشن مارك بالشكل اللي هو مطلوب وهذه ما بتكتب طيب هيك عشان الجمله لاذكركم بالجمله Many people not like green eggs Okay, green X اصلا. I Many people don't like X and B. هذه جملة. ما هي X. لحظة Many people do not like green X and B. many people dislike green X and لو غير جملة واحدة ولا جملتين ولا تلاتة ما في مشكلة بدأ بس تغير الفعل ما بتغير ترتيبا لهذا بس هل تزايدين على مدينة؟ واحد يقدر الجملة؟ بس حالة وسحب الأسنة بس حالة وسحب الأسنة بس حالة وسحب الأسنة تبير فانه إكز مني تعتمد أنهم تعتمد تعتمد أنهم تعتمد بس برقوا هاته مو أكاديمك نقدر نقول إيش نقدر نغير ميت و إيش موزفين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 la mostra che non ko tak na tej in pa begali v pa يعني هذه الملكي يقعد بيه في عند هذه الجمله ندرس جواز ندرس جواز اعتقد تكمل مزيان تكمل مزيان ما ادري بتصير برا من انا مهمة جميعاً طيب هذي بجوهلة لا يجلسي بجوه السابق السابق سابق سابق حط المصدر الكلام ممكن غير سابق لي... لا لانه غير ما طيب بس حط المصدر هل ترحبت إلى مرسل؟ ما غير؟ هل تغير تغير تبعى السنسة؟ هل تغير؟ قوم بس إلي تغير جملة وكلمة واحدة وخلاص؟ مرحب؟ أعني؟ أعني؟ أعني؟ أعني؟ كده غيرت في تبع الستركشن وغيرت في كده, كده, كده, كده, كده كلمة هو أشي يا دكتور ولا خلينه اسمه؟ لا, لا لا خلي مصدر، مصدر لازم أنت الجملة جائمة من مصدر معين ما تيجي تشيلها اصلا موجود ما يكون موجود هذا راح زين تتركب الكلام في النص ولون ما تقدر عايش صحيح صح هايد هذا هو النص الجو سايق كمان هذا النص يصير كده لا لا Ko je ali čisto za bilj Springs. Zdaj v k70čnki, napravje se na tudi 50čnsource, iz tamo bolesti k10 تعNever in la Ilsnije. Zar zelf iz noрутnega, da ir namorati je teстьal nato na tudi رأيي بناء على إيش التالي في السفر فمعنا فقالي قلتك وغير وفوق ما بين السفر ما بين السفر بس أنا هو القصر فشي تورد للقصر بريد ما يحضر بنفس الجبلة هادي كتابنا when something is unfamiliar or foreign foreign to us we tend not to change it fairly <تصفيق> محيف محيف محيف محيف طيب يا شباب كنت عم بقول في كتابه او جايس كتب الفكره اللي استلم هذا بس والله يا شباب طيب كيف نحن نعمل ابويد المعجز هو اذا موكلكم مشرف في اي حاجه والتعرفه لسائل مشرف في سري او اي شيء هو اساسا اي حاجه بدك تطلب منها اسال لا توردوا نفسكم في الأجلس لا يوجد فيها حيث الموضوع إيش حصير أول شيء؟ الموضوع متى يفعله ولا شيء تبحثوا تقرأ عنه بعد ما تقرأ تتكون عندك صورة قبل ما تتلقى تبتم إيه تعمل بلان أعرف الناس نعم. سوي سيرش. سوي شيرش. وقد طلع على الارض. تطلع على الوان تجوبي التجربين. بعدين بعد ما نكون عند الفكر وتجرب. تسوي بلان. خطت. خطت ايش هتكتب? ما هتكتبه عن كل حاجة. مستحية ما هتخلص. هتكتب مسلا في البراقرافة الاول عندي النقطة. البراقرافة التانية عندي النقطة. وكل نقطة من ايات فلن... حتى اخذها. بردتي تسوي بلان. ازا ما عملت بلان حتتلق بطن معلومات تاخذ معلومات بالريفرنس مو من نفس الريفرنس وتتلخبط في الدنيا فيك انك تفكر طب اما تيجي لك جمله عجبتك الفكره اكتب الجمله اكتب الجمله كتب. ايش شيء مهم ايش تكتبه مو شرط دائما عم بقول لك كلمات احنا لحد الارقام بالدليل العلمي كل تكون كلمه ادبيه او زي كذا مقاله علمي شيء لازم تكتبها يعني طب زي ما هي يعني بس لازم تحطها في <تصفيق> تحط الدايناميك ايوه لو بس تكون اذا اذا زراي تغير الراي اللي كنت زي ما هو لازم تحط كتاسمر طيب اذا قاعد تفاض لا بس اذا زراي علمك قال ويت انت بتحط الراي ده انه على الفلان قال الراي ده وما تقدر فيه تحط كتاسمر وتفضل نفس الموضوع هو ده سوره هي النقطه عامل لو تقدر ازيك يا زميله فيش تح... بتاخد ايش؟ صعب ده. طب لو تيجي لو معلومه وافعه مفيش تكتب جمبه؟ المصدر، المصدر جدا من لازم تعرف انك ممكن تكتب كلمات وتلخص حاجه من غير ما توثق المصدر. طيب؟ مجرد وينك دوت when in the, sign the زي ما قال زميلة زي ما نعاد على الفكرة مني ولا من قرائتي نكتب واحدة قمتع للفكرة في المصدرها الأساسي وقتوب البرجة نكتب للتالية ما يكتب هو وو سين وات زي ما قمتعه ما تقلوا خلاص زي ما مرجعين بجملة واحدة الفكرتين بجملة واحدة تحط لأ two differences اذا كل واحد قال شي في الجمله الحاجه بعد نهايه كل جمله حط ايش تحط المصدر طبعا هذه الاسئله بدها شويه الكتاب ثلاثه كتاب يعملوا بارفري اول شويه حيكون عليكم بس استاذ كتابه كنده ومشرق هو يشرح لكم كثير بعض قاعدين بيعملوا بارفري باي واي تو سوس هاي النقطه في دي في دي في دي في مو موثوقه مهما صار من فوق منيح بالضبط من الاث خليكم فاضيين برضه جوجل سكول جوجل سكول جوجل سكول اخذت شيء عن ضبحني برضه سكول يعني بتكتب جوجل بيجيكم حركه بعد بتكتب سكول بيجيكم جوجل سكول بتفتحوا على اللاز ممكن تستخدموا جوجل بس شيء مفروض تستخدموا ناش البوست ارتكل بتكون... تكون تكون قديم ولا جديدة؟ جديد جديد جديد قبل 10 5 5 في بعديه تقريبا زي من 5 ل 10 بس في بعده معلومه اقصى القديمه شيء فممكن تضيفه بس ما كان الافضل نستخدم الايش الريسنت ابكتس وورك فيه ريكوردينج بروبرتي انفورميشن اند ديت تو درايف البروسيس في الداتا تبع هذا اخذ من بتاع الكستمر ده دا ريكيو 12 تمام خلاص شبه عندك في البرنامج سكالينو عشان الريفرنس واضح شباب في اي سؤال اكتبوا كانت فاهمه ايه؟ كنت كنت عارفه ما عليه ما تصدعوا يعني ايه؟ يعني يعني في اجازه ولا 3 قاعده انا البرامج فدايك هذا رقم مثلا 30% من ده المصروف انت اللي على طول بتسجل برامج الاخضر مثلا 20% من ده السورس فدايك هي بقى كل سهوله ده مره بسيطه هذا برضه نوع ثاني جديد بتاعك من ده السورس اللي هو 20% من ده السورس خلاص ساعتها بيبقى يعني برامج الولود اللي البرامج كثير قولة كثير واضح شباب؟ آآ طبعا نمتروح لدرسة برّا إن شاء الله البلاجريزي من الخبر الجريمة جريمة على من؟ أعلى من خلال جامعين تغرّى تقوم بالسجن أحيانا إذا ما صرقت وهي مفاعل من الحاكم في المرور طلعا حتى تشتغل بحث ثلاثة أربع سنين بحث الزرافة سوي تعمل كوبي وباستكا وما تعرف انك انت طريق الخطأ انك سويت بلاجي بيزي الاخير مضيعة اربع سنين تقوض <تصفيق> بطنية الموضوع جدا جدا مهم اللي عنده اي سؤال بيزي فضع لا تشيك لا تشيك يعني بعد المواقع بتاخد شغلكم وفتسلت بالداتاباس وما اجي انا شايد هايقول انك انت شغلك بالاجرسة فان عشان كده ما بنشايد في المواقع الفريق بنحاول نحن نصوي الاتفاقية مع احدى المواقع اللي بفلوس اللي بفلوس هي اني لأ ايه لأ الدقيق وغير كده ما تاخده للشغل كلا مستجيله في ال data base عندك الاول ما تسدل في ال خلاص يعتبر انو كان شغل صار قبل كده سابق بس هم حطوه على اساس ايش انو اما واحد صار يشوف كده تسدل باس بس بردو لو ما لجي انا شيك بس اعتبر طلعي الاسم. طبعا اما انا ما يشوفوا نسبة عالية لازل تخش. كده التفاصيل تشوف. انا مفاهم. هيجيب لك انه في نفس الموقع واحد دخل البحث هو مو ده. مو مشكلة بالتفاصيل يعني. بس برضو انا نصيحة يخش يشيك. لا يخش يشيك على المساعد. انا انا مضاحب. عن موقع من النصرة. وشيفت النساء الغابي. وعزلت لكل المقياه في مرغيب. مرغيب. تقلل. تقلل اللي سيبقى ست. اه. والله طريق ممكن تسويها. بس المشكلة انه نحنا ما عدنا موقع واحد في كده مواقع. اذا جامع سواء اتفاقية مع الموقع واحد ممكن تخش في نفس الموقع. وتكتب أن فيه خيار، نفس الموقع أنك إنته ما تريد أن تسليم نهايي، تريد أن تشوف النسبة كاملة ففيه خيارات مجموعة المواقع لكي يجب موقع، لكن الموقع كلها المتعني هذا مواجه للخيار وهذا ينتسليم كامل، ما يجب لك النسبة كامل النص؟ ولا بدجنا؟ في هذا المترم؟ نعم، نعم، نعم، نعم، يعني نعم، <تصفيق> نعم كميرا تطلع على نسبه هذا التالي تلمع من أفضل المواقع في الشيكي برايزن كمان نسبة ها؟ سعيف المائة سعيف هذا أخذها كومي بيس كومي بس شوف كله بس يتعيني شباكة الكبه هذا كله من هنا الجملة من هنا إلى هنا ما يملك الجزء والبغي كل المضادر ده الجزء بأخذ كومي بيس كومي كذا العاب دخل المحاضره نفسها وجاتني ابحاث في النهاية وانا فكرت بنفسي من اي تو زد لا يعني يعني السنه ما سويت بحث ما اشتغلت بحث بالمره الا في كانت بس للبيو كتابت جايب لي واحد من اي تو زد انا كيف اقيمه كيف انا اصلا عارف انه انت يعني فكرت كتب انت جيب لي حاجه زي ما هي قلت له انا بس كوبي وبس بس فاهذا جدا جدا غلط في البحث اللي عندي لو ما سويته احسن لو ما سويته احسن طيب يا شباب نعيد المحاضره ثاني قلت ايه وقلتي صح انا زيكم